فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم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 إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبقش البقشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادو الي عباد الله اني لكم رسول امين والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين وانني اعذت بربي وربكم أن ترجمون.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 والأرض وما كانوا مضللين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اختارناهم على علم على wa atainahu min al ayyat ma fihi balamubin inna ulaila yaqoolun inhiya illa mautatun al ula wa ma nahnubnu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 maa khalqnaahuma illa bilh haqq wa lakinna akferahum laa ya'lamun inna yawma alfaslimiqatuhum ajma'in yawma la yugni mawlaan ammawlaan shay'a wala hum yunsarun Ila men rahim Allah Inna hu huwa al-Azizu al-Rahim Inna shajara al-Zakum Ta'amu al-Athim Ka'almu'hli yaglii fi al-Butun Ka'alii hamim Kuzuhu fa'atiluuhu ila sawaii al-Jahim